بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل على عبده ليك أنا للعالمين نبي، الذي ملك والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وقال الذين كفروا إن هذا قد جاءوا ظلمًا وزورًا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك I want you. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة ساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد قم قرانين دعو هنالك لا تدعو اليوم قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المستقون كانت لهم جزاء بصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدا كان على ربك وعداً مشؤولاً ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله قالوا اذ انتم اضللتم عبادي هؤلاء أم هم ما كان ينظه لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن سَأَذَّهُمْ وَأَنَّهُمْ وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صر ولا نصرا ومن يظلم منكم ندقا ودادا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطوام ويمشون في الأسوار وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا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 لقد اشتكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَادِمْنَا إِلَى مَا عَمِلْنَا مِن عَمَلٍ تَجْعَلُ لَهُ هَذَا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقى فق السماء بالغمام ونزّل الملائكة تن فالملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مرسول سبيلا يا فليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَهُ ويأخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ قآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسيرا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ وَلَا وجوههم لا جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى الكتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَذَرْنَا لِلظَّالِمِينَ عذاباً أليماً وكل ضرب له ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نطر السوء أفلم يكونوا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رَأَوْكَ رأوك لا يستخذونك إلا هزوا أهاما الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اظن مسفيلا ارا اي لَقَدَ إِلَهُهُ وَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا <أم> تحسب أن سَاهَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الضل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس وقبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا نوم سبا وجعلنها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 هي به بلده ميتا ونسيه مما خلقنا انعامه وانا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاب وجعل بينهما برزقا وحجرا محذورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قَدِيرًا ويعبدون من دون الله ما لا ينفوهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدك وكتف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 الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن هنسجد لما تَأْمُرُنَا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء سماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مهيرا وهو الذي جعل الليل والنهار مِّمَّا لمن ذَلِكَ فَانظُرْ يذكر أَثَرِ شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض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 إن عذابها كان والذين إذا القيامة ويخلد فيه امنا إلا من تفع وَسَيْئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَفَعَلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى رَبِّهِ مَنْ تَفَعَلَ نَلَا يَشْهَدُنَّ الْذُّرَّ وَإِذَا مَرُو فِي الْلَّغْوِ مَرُو وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رب بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازل واجنا وذرياتنا قرس أعين وجعلنا للمستقين إيمان صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسن مستقرا ومقاما